موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام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 كل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات فاستبق الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير